إِنَّ الَّذِينَ يَرْتَدُّونَ مِن بَعْدِ الإِيمَانِ كُفَّارٌ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيرًا وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِن أَكْمَانِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادُهُمْ أَيْنَ شُرَكَائِي وَلَعَنَ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ حِمِيصٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ جُوعَى إِذَا أَخِيرَ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ طَارِقٌ وَلَئِنْ أَدْقَنَّهُ رَحْمَةً مِنَّا من بَعْدَ ظَمَأٍ مَّسَّتْهُ لَيَطُولَنَّ لَيَطُولَنَّ هَذَا لِوَمَا لي أَبَنُّ السَّاعَةَ قَائِمًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمًا تَوَلَّىٰ أَمْرُهُ إِلَىٰ رَبِّهِ إِنَّ لَهُ عِندَهُ لَحُسْنًا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُجِئَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو ضُرٍّ إِنَّ عَرِيضًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَنِعْمَ تَفْلًا بِهِ مَن أَضَلُّ مِمَّن هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٌ مَن أَضَلُّ مِمَّن هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٌ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى حتى يتبين لهم انه الحق الا لم يكف ربك انه على كل شيء شهيد الا انهم في مليته من لقاء ربهم الا انه بكل شيء சரி